وَالَّذِينَ يُصَلُّونَ مَا أُمِرُوا بِهِ ۚ إِن يُصَلُّوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سوء الْحِسَابَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا تَغْفِرُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَآتُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لهم عقب الدار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 الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ